سميع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار فهذا مجلس في صحيح الإمام البخاري أتعرض فيه لحديث جليل كثير الفوائد وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر قال البخاري رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه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 وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإذا فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك وضبطه بعض العلماء فثلثه لولدك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد واز بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات له يومئذ اللي هو, اللي هو الزبير من العوام وليس عبد الله الزبير قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولايه قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشرة داراً بالمدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً بمصر قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا إن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ألف قال فلقي حكيم ابن حزام عبد الله ابن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال مئة ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال ما أراك تطيقون هذا؟ فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف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 فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم مئة ألف قال كم بقي؟ قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت سهما بمئة ألف وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمئة ألف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 فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى اربع سنين قسم بينهم قال وكان للزبير أربع نسوة ورفع السلثاء فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف يعني انتهت البيع بخمسين مليون ومئة ألف وكان الدين الذي على الزبير من العوام اثنين مليون ومئتين ألف كان عليه من الدين ألف ألف ومئة ألف الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب بركة الغاز في ماله حيا وميتا أما حيا فلأن الزبير بن العوام اشترى هذه القطعة من الغابة والغابة كانت أرضاً جيدةً بالمدينة من أجود أراضي المدينة وكان له أيضاً إحدى عشرة داراً بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر ولم يلي جباية خراج ولا إمارة فهذا الذي امتلكه الزبير بن عوام إنما كان نصيبه من الغنائم التي كان يحرزها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خلفاء الراشدين من بعده هذا حيًا وميتًا كما سمعتم أن عبد الله الن Zubir باع ما لزبير بن عوام وكان المحصلة إن هي للبيع خمسين مليون ومئتين ألف قال البخاري حدثني إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويت قال قلت لأبي أسامة واسمه حماد ابن أسامة أحدثكم هشام بن عروة طبعا ليس في الحديث جواب هذا السؤال ولكنه واضح أحدثكم كان المفروض داعذ انتهاء الحديث كله أبو أسامة يقول نعم لينا هذا إيه اسمه إيه اسمه عرض اسمه إيه عرض أي أن إسحاق ابن راهوي إنما عرض هذا الحديث على أبي أسامة. محدثكم إشام ابن عروة عن عروة أن عبد الله ابن الزبير يبقى إيه يرويه عروة عن أخيه. طبعا عبد الله ابن الزبير ولد في مقدم المسلمين المدينة وقالوا إنه أول مولود ولد بالمدينة وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن الزبير لما وقف الزبير يوم الجمل يوم الجمل اللي هو الموقعة الشهيرة التي وقعت في شهر جمادة الأولى أو الآثرة سنة ست وثلاثين من الهجرة وكانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه وكان في صف معاوية كان الزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها وإنما خرجت عائشة لما ذهب إليها طلحة والزبير يستحسانها على الخروج وأنها تأمر المسلمين بكف أيديهم لما كان لها رضي الله عنها من المكان وظنوا أن عائشة رضي الله عنها لو فعلت ذلك لكف المسلمون عن القتال ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا وثبت في صحيح البخاري أن عمار بن ياسر وكان في صف علي بن أبي طالب لما رأى عائشة رضي الله عنها خطب الناس وقال والله إني لأعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة ولكن الله أراد أن يبتليكم أتطيعونه أم تطيعونها فأنكر على عائشة رضي الله عنها وعلى الذين تحذبوا مع معاوية لأجل وجود عائشة رضي الله عنها وكانت عائشة تركب بين الصفين جملا فلما يعني وقع القتال قاتل الذين في صفها عنها قتالا شديدا حتى هزموا وعقر الجمل أي قتل فأخذها علي بن أبي طالب وردها إلى المدينة مرة أخرى أي عائشة رضي الله عنها فسميت بموقعة الجمل لأجل جمل عائشة رضي الله عنها وقتل في يوم الجمل قرابة سبعون ألف قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم طبعا ظالم من وجهة نظر خصمه ومظلوم من وجهة نظره يعني أنه الذي سيقتل اليوم سيقتل إما ظالم معتقد أنه ظالم وإما مظلوم معتقد أنه مظلوم وكان الزبير بن العوام يعتقد أنه مظلوم وقد ذكروا أن الزبير رضي الله عنه ولا ولم يقاتل في هذا اليوم فلحقه ابن جرموز بوادي السباع فقتله غيلة وذكروا رواية أن علي بن أبي طالب وقف في الصف فقال أين الزبير فجاء الزبير فساره علي بن أبي طالب قال فلما ساره ترك الميدان وانصرف الرواية تقول أن علي بن أبي طالب ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال للزبير أتذكر يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنت ظالم لي قال الزبير لكني نسيت ثم ولا ولم يقاتل لكن هذه رواية منكرة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ذكروا أن الزبير قتل غيلة برغم أنه لم يقاتل ففي هذا المشهد العصيب وفي هذه الفتنة المدلهمة والخطب الجتيم دع الزبير بن العوام ابنه وقال إن من أكبر هم لديني برغم أن الموقف الذي فيه الزبير بن العوام كان ينبغي أن يشغله عن الدين إن الموقف أعظم مئة مرة من الدين وهذا مما يدل على أن الزبير رأى نفسه مظلوما وأنه سيقتل مظلوما فكونوا يستحضر دينه في هذا الموقف الجسيم مما يدل على خطورة أن يموت الإنسان وعليه دين وقد ورد في هذا جملة من الأحاديث في خطورة الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من عليه دين رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحوالة وفي كتاب الكفالة كتاب الحوالة روى إثناجا ثلاثيا وهذا أعلى ما عند البخاري من الأثانيين في كتابه روى الحديث حديث سلم بن الأكوع من طريق شيخه المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع هذا أعلى ما عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته جنازة سأل هل عليه دين وانه أتاه ذات يوم جنازة قال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا لا فصل عليه ثم أتي بجنازة أخرى قال هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصل عليه ثم أتي بجنازة ثالثة قال هل عليه دين؟ قالوا نعم قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه دينه علي يا رسول الله فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله روى هذا الحديث كما قلت لكم في كتاب الحوالى وبواب عليه بقوله يعني باب إذا كان على الميت دين فقضاه غيره جاز أي إذا حول أحد من الناس دين الميت عليه جاز ثم روى هذا الحديث مختصرا بذكر جنازتين الثانية والثالثة فقط من حديث أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع وبوّب عليه بقوله باب إذا تكفّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع وبه قال الحسن يعني مثلاً إذا كان فيه واحد ميت وعليه دين فقام بعض الحضور وقال دينه علي فقد انتقل الدين من الميت إليه ولا يجوز له أن يرجع في هذا الكلام لو أراد أن يسقط دين الميت من عليه لا يستطيع أن يفعل ذلك وإنما أراد البخاري رحمه الله أو استنبط هذا المفهوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت لأنه ما كان يصلي على ميت عليه دين فلو كان يعلم أن أبا قتادة سيرجع في تحمل هذا الدين لما صلى عليه يعني ما صلى عليه إلا وثوقا بأن الدين قد انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الذي تحول أو الذي تعاهد بسداد الدين. ثم رأيت حديثا صريح الدلالة في ما أراده البخاري رحمه الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطّيالسي والدارقطني والبيهقي والحاكم. تحاوى في مشكل الآثار من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصار قال ما رجل من الأنصار فغسلناه وحنطناه وكفناه وجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يصلي عليه سأل عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم أو قالوا نعم عليه دين ران. فقال صل على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم حق الغريم كلام تقديره أي تحملت حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم هذا صريح هذا صريح الدلالة في مراد البخاري وبرئ منه الميت لقوله وبرئ منه الميت قال نعم يبقى إذن كده إيه الميت برئ إذا تعهد أحد الأحياء بقضاء دينه فقد برئ الميت من هذا الدين قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لقيني ثم لقي أبا قتابة فقال قضيت دين الميت قال يا رسول الله إنما دفناه بالأمن ثم قضاه أبو قفاذة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قضيتهما فقال الآن برد جلده الآن هذه الزيادة أنا في شك من ثبوتها لأن هذا الحديث رواه الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري فلم يذكر هذه الزيادة وعبد الله بن محمد بن عقيل كان في حفظه لين، كان في حظه لين. ولم أجد فيما وقفت عليه من الشواهد ما يشهد لهذه الجزئية. الآن برد جلده. وفي حديث جابر هذا الذي رأى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر من عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا أتي بميت عليه دين لا يصلي عليه فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته وهذا المقطع اللي هو أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو بكل مؤمن من نفسه رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن أبي هريرة والعلماء يعني لهم في المسألة دي كلام أن أصحاب الزهري كيونس ابن يزيد وعقيل ابن أبي خالد وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب ومحمد ابن عمرو وجماعة من أصحاب الزهري إنما رواه عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة وخالفهم معمر ابن راشد وحده فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر والصواب أن الروايتين محفوظتان جميعا فالحاصل إن يعني الدين أمره شديد وينبغي على المسلم أن يعني يموت وليس عليه دين إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه أن يوصي الورثة ألا يتقاسم المال من بعده حتى يقضى دينه وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ينبغي أن نبدأ بالدين قبل الوصيل يعني إذا كان ميد له تركة فلا يجوز لوارث قص أن يأخذ مليما واحدا حتى ننظر في دين الميت، فإنه أولى بماله من ورثته. أولى بماله من ورثته. وأيضاً في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أخبرني أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. إلا الدين. وأنت ترى أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن. هو سأل ثلاث أسئلة سأل سؤال واحد ثم أوصى بوصيتين قبل أن يوصي الوصاة العامة للمسلمين أول سؤال نطق به قال ابن عباس انظر من قتلني فلما علم أنه مجسي حمد الله عز وجل أن منيته لم تكن على يد رجل يدعي الإسلام ثم بدأ أول وصاة أوصى بها قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوها ستة وتمانين ألف إنما غرمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكلف بيت المال غرمها للضيفان كان الضيف إذا جاء كان عمر بن الخطاب يأخذ من بيت المال ويضيف الضيفان دلوقتي مأدبة الغداء والعشاء والإفطار والكلام ده هو إيه؟ على ودن وكله إيه؟ على الديوان لكن عمر بن خطاب كانت سيرته كالشمس كالشمس بيضاء نافع ولو عمر بن خطاب وضع هذا أو حمل هذا على بيت المال لما لامه أحد لما لامه أحد لكنه يعني تأثما تأثما أن يضع هذا الإيه هذا الحمل على بيت المال، فجعله دينا شخصيا عليه. فأول ما وص به عمر دين. كذلك عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر ابن عبد الله. لما كان صبيحة يوم أحد دعا جابرا ولده قال يا بني إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا وكان الغرماء لما قتل الله بن حرام جاء الغرماء وأغلظوا لجابه في المقالة عايزين الدين فخشنوا العبارة معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمي به من شدة الغرماء عليه فاستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالد جابر فأبوا برغم شفاعة النبي عليه السلام، والسلام وطبعا لا يقال إنهم النزل غلطانين، لأن هذا حق ولم يلومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حقه وهو أولى به وهو أدرى بنفسه ربما رد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته إلى هذا المال خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم ليه لأن هذا من تمام حقهم كما أنه لم يلوم بريرة لما استشفع مغيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكلم بريرة أن تبقى معه بعدما نالت حريتها فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفيع قالت لا حاجة لي فيه وردت شفاعته صلى الله عليه وسلم فلما أثر على ألا يضع من الدين شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فضع ابن زيد على ناحية واللين على ناحية والعجوة على ناحية ابن زيد اللي هو نوع من أنواع التمر وهو أجود أنواع التمر. وكأنه نسب إلى الذي غرس هذا النوع من التمر أول مرة يعني يجعل كل نوع من التمر على حدا اللين ده اللي هو إيه الرديء من التمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمر على هذا التمر وسم الله وبرك قال جابر بن عبد الله فقضينا حق الغرماء وكأن التمر لم يمسه أحد وكان على الله بن حرام ألف ألف وستمائة ألف لكنه أول ما تكلم به تكلم في الوصاب الدين الوصاب الدين لهذا أي إنسان عليه دين مفروض يكون عنده كده دفتر يكتب ما عليه من الدين ويوصي دائما زوجته أو أولاده أو إخوته أنني لو مت فاقضوا عني هذا الدين وأنا أمتلك كذا وكذا وكذا لا يكتم من ملكه شيئا إلا إن خاف إن بعض الأحياء يجور على هذا الملك ويأخذه لكن هو الناس المؤتمنين يبين ما له من المال وما عليه أيضا من المال تبين من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من عليه دين ولم يترك شيئا إنما عليه دين وعنده وفاء كان يصلي عليه. حديث سلمة بن الأكوع. لما الرجل الجنازة الثانية قال عليه دين قالوا نعم. قال ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير. صل عليه. والرجل الأول قال عليه دين قالوا لا. قال ترك شيئا قالوا لا. خلاص يباهيه متساوية بعضه. الثالث عليه دين قالوا نعم. ترك شيئا قال لا قال صل على صاحبه. فصل على الأول والتاني ولم يصلي على الثالث لأنه مدين ولم يترك وفاء إنما لو كان مدينا وترك وفاء بدا خارج من المسألة ثم نثق هذا الأمر بعد ذلك كما ذهب إليه بعض أهل العلم لحديث جابر فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك دينا فعليا فإحنا لو في بلد بتطبق هذا الشرع كان بقى بيت المال يتحمل دين للغرماء إذا مات رجل فينبغي على بيت المال أن يتحمل هذا الدين لكن على يحال حال هو أمر الدين أمر عظيم وهو الذي شغل الزبير بن العوام عما هو فيه من المحنة التي يقف على شفا جرفها قال وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني بيع مالنا فاقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني التلف وتلف التلف لبنيه أي لأولاد عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير كان له أربع أولاد آنذاك كان لهها خبيب وعباد في هذه الرواية وكله هاشم ثابت وقد رأيت بعض الأحاديث التي رواها ثابت ابن عبد الله بن زبير عن أبيه يعني عبد الله بن زبير يقول ثلث الثلث على أساس إن الأولاد لا يرثوا في حياة آبائهم فله أن يوصي بالثلث لهؤلاء الأولاد فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك أو فتلفه قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وزع بعض بني الزبير يعني أولاد عبد الله بن الزبير كانوا في السن مثل أولاد الزبير بن العوام اللي هو خبيب وعبيد كانوا يعني كبروا في السن حتى صاروا مثل أو يوازون في السن أولاد الزبير ابن العوام وكان عبد الله ابن الزبير حبيبا لأبيه اللي هو الزبير بن العوام فلذلك أوصى لأولاده. خبيب وعباد خبيب طبعاً ده الابن الكبير للزبير بن العوام وكان الذي يريد أن ينتقصه ينتقص عبد الله بن زبير كان يكمنيه بخبيب لأن كنية عبد الله بن زبير الأولى كانت لجده لأمه اللي هو إيه أبو بكر الصديق أم عبد الله بن زبير أسماء بنت أبي بكر فكنوا عبد الله ابن الزبير بكونية جده أبي بكر وماضت هذه الكونية فلما ولي عبد الله ابن الزبير الخلافة وصار الخليفة المسلمين حتى تقاتل هو عبد الملك بن مروان والقصة الدامية اللي حصلت بين الحجاج وعبد الله ابن الزبير كانوا إذا أرادوا أن ينتقصوه لا يكنونه بأبي بكر إنما يكنونه بأبي خويل وطبعا هذا الكلام إنما يتم في حق أعدائه أو في حق خصومه وإلا فلما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج صلب رأسه على باب المدينة ثلاثة أيام صلب الجثة كلها واحتز رأسه كمان أطع راسه وصلب الجثة ما كان يستطيع أحد أن يقف على الجثة أبدا ليه كان الحجاج؟ موقف كمين وجماعه وقفين عند لي الجث أي واحد يروح يكتبه وبعدين الحجاج يبعث له ويقدمه فكل واحد يمر مش عارف يوقف أمام جثة عبد الله بن زبير إلا عبد الله بن عمر فإنه خرج وجاء فوقف على هذه الجثة قال السلام عليك يا أبا خبي ثلاث مرات والله لأمة أن تشرها والله لأمة أن تشرها هي خير أمة، والله لقد علمتك ثواماً قواماً وصولا للرحمة، ولقد نهيتك. وينصرف عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر لما يقول يا أبا خبيب ما يعني كان ينتقص بطبيعة الحال، إنما جاء يثني عليه حتى يسمع شرطة الحجاج مقالته في عبد الله فانقلونها للحجاج، وكان عبد الله بن عمر جريئاً. يقول لأمة أنت شرها لإن الحجاج كلما كان يخطب كان يقول هذا شر أمة محمد على عبد الله بن الزويل فهو يعرض بمقالة الحجاج يقول والله لأمة أنت شرها هي خير أمة لقد علمتك قواما قواما وصولا للرحم ومضت السنة أن يكنا الوالد باسم ولده الأكبر اسم ولده الأكبر وفي ذلك حديث رواه النسائي ورحمه الله اسناده جيد أن وفدا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل يبدو عليه ثمة الحكمة فكانوا ينادونه بأب الحكم بأبي الحكم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحكم هو الله ولكن ألك أبناء قال نعم قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح فأنت أبو شريح فيكنى الرجل عادة باسم ولده الأكبر فإن تكن بغير ولد أو إن تكن بكنية ليست في أولاده أصلا جاز أيضا ذلك فأبو بكر الصديق لم يكن له ولد اسم بكر وعمر بن الخطاب لم يكن له ولد اسم حاف وحدلك وهكذا يعني إن تسمى أو إن تكنى بكنية ليس لها تعلق بأولاده فجاز أيضا قال وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات أي للزبير ابن العوام قال عبد الله فجعل يوصيني بدين. يعني إذا المسأل عمل إيه عمل كرر الوساطة بالدين ويقول يا بني إن عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولات قال الله وهذا يدل على قوة يقين الزبير بن العوام وأن الله تبارك وتعالى سيقضي دينه وذكر الكلمة كلمة حبيبة استعن عليه مولاي وهذا من اللفظ المشترك لفظ المشترك لأن المولى يطلق على الله عز وجل ويطلق على بعض عباد الله تعالى قد يطلق على الرقيق إذا كان عندك عبد فهو مولى إذا كان في إنسان حليف معك فهو مولى وهكذا فهذا لفظ المشترك وهو الذي جعل عبد الله بن الزبير لا يفطن لمراد أبيه لا يفطن لمراد أبيه قال والله ما دريت ما أراد مولا مين لأن زبيد العواب كان عنده ألف عبد كان عنده ألف خادم عبد يعني يمتلكه من الرقيق فهو ظن استعن عليه مولاي ظن أن بعض الرقيق ولا بعض العبيد ممكن إيه يعين في سداد التاركة حتى سأله من مولاك أي الذي تقصده قال الله قال عبد الله بن زبيد فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي وهذا درس لكل رجل عليه دين ابتداء ولكل رجل وقع في ملمة صدق الرجاء في الله عز وجل إذا صدق رجاؤك في الله عز وجل كان الله لك بقدر مال الله في قلبك كان بعض العلماء يقول إذا جعلت لله في قلبك ستين بالمئة أعطاك عوناً ستين بالمئة حتى تجعل قلبك له جميعا فيجعل لك العون كله يعني إذن الإنسان على ما عقد قلبه فالزبير من العوام وكان كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لكل نبي حواري وحواري الزبير وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره ابن صفية اللي هو الزبير بن عوام بشر قاتل ابن صفية بالنار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه وكان الزبير قد أوقف نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحوج اسماء بنت أبي بكر أن تخرج لقضاء حاجتها وحاجة الزبير من عوام بسبب انشغاله بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما وقعت في قربة قط من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه فيقضي. كما قلت لكم مسألة القضاء الدين مسألة البركة في المال هذه فرع على تقوى المرء في حياتي وقد يفعل المرء شيئا لا يعده شيئا فيبقي الله عز وجل ذخره له بعد ذلك يعني في من حوالي أربع سنوات أو خمسة عرضت قطعة أرض هنا في المدينة وكانت الأسعار مثل هذه الأيام أسعار نزلوا نقص سيولوا فالمهم رجل باع قطعة الأرض بحوالي 180 ألف اشتراها رجل كان بارا بأمة اشتراها 180 ألف لم يمر عليها إلا ستة أشهر أو أقل فجاء رجل كان جاي من الخارج ومعه أموال كثيرة ومستعجل عايز يشتري قطعة الأرض المهم عرضت قطعة الأرض دي كان السعر في ذلك الوقت ارتفع، فباع هذا الرجل وشار الأرض 180 ألف، باع قطعة الأرض بحوالي 280 أو 285 ألف، والرجل اشترى، الرجل الآخر ده اشترى، أنا أعرف الرجل الأول والرجل الثاني، يبى اشترى 285 ألف، خلاص يبى يبى كسب أديه 103 مش كده لم يمر إلا شهرين ونزلت الأسعار ووقع الرجل الثاني في ضائقة واضطر أن يبيع الأرض بمية وتمانين خلاص؟ الرجل الأول كان براً بأمة والثاني أمه كان بتدع عليه على طول فالمسألة هذه المكتب الخسارة هذه المكتب الخسارة الرجل ده شغال في الخارج اللي هو الثاني ده اللي هو ايه اللي هو بيشته ممه وكان بيضرب والكلام ده المية وثلاثة الف دي جمعها في كام سنة جمعها في سنين طويلة جمعها في سنين طويلة يعني لو كل سنة مثلا بيوفر عشرين الف او خمستاشر الف يعني سبع ثمان سنين مثلا يعني الرجل ده شغال للحكومة بقاله سبع سنين شغال كده بيحرص في المي واخذلك سبع سنين شغل ببلاش فانظر إلى ربك سبحانه وتعالى مش لازم الواحد ايه يخسر الفلوس السيلة كده لازم توع من الخرم اللي بجيبه لا مش لازم او حرام يسطع على الخزنة مش لازم وقال لكن هذا الرجل يربح مئة وثلاثة الف في ستة اشهر من الهوى كده وقال لك لا باع ولا ما عملش هاك تعارف الارض اللي بتاكل ولا والرجل تاني يخسر مية وثلاثة ألف النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبص طاله في رزقه قال إيه فليسر رحل مش كده قادل البسط في الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك للإنسان إذا باع أو إذا اشترى والبركة من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوة اليقين في الله عز وجل وهذه الجملة يحتاج إليها المصلحون أكثر من غيرهم لأن الأهل الإصلاح لا بد أن يكون في مقابلهم أعداء وأقوياء يعني انظر إلى آدم عليه السلام كان في مقابله إبليف وإبراهيم عليه السلام كان في مقابله النمرود، وموت عليه السلام كان في مقابله فرعون والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مقابله أبو جهل وأبو لهب فأهل الإصلاح حياتهم محفوفة بالأخطار فينبغي عليهم أن يعتمدوا على الله عز وجل بقلوبهم الذي يهب النصر هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد يسخر من جنده لهؤلاء رغم عن أنوف الكافرين والفاجرين والظالمين كما فعل بقلوب السحرة ابن أبي الدنيا رواء عن بعض التابعين أنه قرأ في كتب الأقدمين من بني إسرائيل أن الله عز وجل قال لموسى وهارون ائتي فرعون ولا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيده ما تتخضش أو من ليه الرتب اللي على الكتاب والكاب اللي على دماغه والبتاعة كده وماشة الصامرة اللي بيجوها من تحت الفوق دي واخبالك اللي بتاع الجنوالات والمرشلات والكلام ده واخبالك ولا اللي المحصوطة على صدره يعني ما تخافش من المسألة دي لا تغتر بلباسه فإن قلبه بيده خلاص زي ما كان القلوب السحرة بيد رب العالمين فجي السحر بيتكسر فرعون بيتكسر بهم وهم باء اللهم هيصبحوا موسى عليه السلام هم باء الكل في الكل وإذا برب العالمين يحول قلوب السحرة رغم ألف فرعون يا لأ الذل الذي كان على وجه فرعون يوم خر السحرة سجدة وخذلوه أمام هذه الألوف المؤلفة الذين حشرهم فرعون في هذا الميدان العام ليعني يتفرجوا وينظروا إلى الهزيمة التي ستلشقوا بموسى عليه السلام فالقصد إخواننا إن أهل الإصلاح ينبغي أن ينطلقوا بهذا الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحميه وهو الذي يدافع عنه مهما أحاط الخصوم بهم الشيخ أحمد محلاوي اللي أدرك أو العاصر عاصر السنة 81 ويمكن كثير من الجلوس لم يعاصروا المسألة دي. كان الرئيس الدولة آنذاك بيتحدث تحدي شخصي وقال انه مرمي زي الكلب في الزنزانة والكلام ده المهم ان السجن بيكون مأمور السجن عقيم. لا الزنزانة بتاعة الشيخ كان عليها عامي وقال ده عشان ايه عشان ما يدخلش الهواء ها ولا المية ولا النور ولا الكلام ده يوم ربنا سبحانه وتعالى يقضي قضائه ويقضي الشيخ أحمد محناوي كان بياكل فراخ مشوية كل يوم من اللي يجيب له الفراخ العميد ده أتغير العميد ده كان بيحبه وكان بيسمع له وكان يجيب له فراخ مشوية لفالف جورمان وخذلك ازاي ويدخل ويأعلينه مرمهاله ويأكلها ايه جو وخذلك يعني مع الفارق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو فاكرين بقى أننا سنجيبه واحد بقى ما يدخلوش الهوى عشان يختنق. لا ده هو بيدخله فرخ شوي وما يعلم جنود ربك إلا هو أو شاء الله عز وجل لوظف من لا يخطر على بالك لما يريد وخذلك فالأجل هذا ينبغي ألا تعلق قلبك إلا بالله محنة الإمام أحمد بن حنبل ومحنة الشيخ الإسلام بن سمير أنا كثيرا ما تكلمت. فيها لأنها أشهر المحن على الإطلاق لم يمتحن أحد في زمان الإمام أحمد بمثل محنة أحمد رحمه الله وكان يقول ما بيت والسجن إلا واحد ويقول لعمه يا عم لقد عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أتحمل حر النار إنه إذا رجع إذا قال المقالة الخلف التي أراد أرادوه عليها فإن كثير من الناس يتأسون بأحمد وإنما صار أحمد إماما للسنة بعد ثباته في هذه المحنة والثابت من ثبته الله سبارك وتعالى وقد جرب عبد الله بن الزبير هذا النداء ولم يخزل رب العالمين الزبير بن العوام لما قال لابنه استعن عليه مولاي كان يقوله من صميم قلبه تعرف هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة لا إنس ولا جن ونفد الزاد ونفذ التمر وبدأ اتسعى بين الصفا والمر والكامدة تبحث عن الماء في القصة المعروفة قال ابن عباس فتعرض لها جبريل عليه السلام فقال من أنت قالت أنا أم ولد إبراهيم قال إلى من وكلكما قالت إلى الله قال وكلكما إلى كاف أليس الله بكاف عبده وكلكما إلى كاف فالله عز وجل لم يخذل الزبير بن العوام لما قال استعن عليه مولاي فعبد الله جرب جرت إن هو كلما وقع في كربة من دين أبيه قال يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه فيقضيه رب العالمين سبحانه وتعالى قال فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضينا منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر هذا كل ما يملكه أي لم يترك مالا سائلا لم يدع دي ولا درهما إلا هذا لا المتجمد في هذه العقارات قال وإنما كان دينه طبعا عبد الله بن الزبير بيشرح لماذا يعني كان هذا الدين الكبير على أبيه حتى لا يساء الظن به فيظن ظان أنه سلك غير طريق الحزم في حياة في ناس على هدين مثل ليه مهمة مهمد. يعني يأخذ من فلوس الناس ويأكل. وياخذ من فلوس الناس ويشتري أفخم السيارات وياخذ من فلوس الناس ويبني العمارات طب, طب تأخذ ليه من الناس فليس عندك مال هذا خالف سياسة الحزم في حياته وهذا الرجل بميزان الرجال صاف ما معتش ما يلزمتش المفروض انسان يعيش طول عمره بهذه السياسة والفقير ليس محروما كما قلت كثيرا الفقير ليس محروما لكن الله عز وجل زوى الطمع عن عين الفقير الزاهد المتقلل من الدنيا يعني يمر على العجل متعلق ما يخطرش باله وكل لحظة برغم انه ممكن يخبط العجل كده, كده وماشي لكن ما يخطش باله انه عمل كده يدخل مثلا العصير يشرب عصير اصل شايف المانجا متعلقه ويواصل كده عشان يعدي من تحت الكيس المانجا المتدلي ويأخدش بالل فيه مانجا ماسه واخذلك مش محروق مش نفسه يأكل وبعدين مش لاقي لا مش واخد بال وهكذا معظم النعم الموجودة في الدنيا ليست على باله يبقى هذا ليس بفقير إنما الفقير من تمنى فعجز عن المرال ولو كان من أهل الأموال وجد كثير من الأغنياء مكتوب الفقر على جبينهم مع أنه معا مليارات إلا أنه فقير أعرف واحد عنده الكلام ده من عشر سنين كان عنده مش أقل من ثلاثة مليون وكان عليه مثلا شيك بخمسين ألف كل شهر كان يلف على طوب الأرض كان يأخذ من ده خمسمية وده ثلثمية وده ألف وده خمستلاف وده عشر عشان يسدد الشيك وطول حياته كده هو ده عز ده هو ده الزل بعيد هذا هو الذل عنده أموال عنده بضاعه ثلاثة مليون وعنده محلات وكل يوم يستطيع محلات ولما يحب يسدد الشيك يطوف على طوب الأرض يأخذ من ده ثلثمية وده خمسمية فهذا الرجل هو هذا هو الفقر العاجل فعلاً كان يزل يبضل طول حياته مزنوه وما يعرفش إنهم بالإيه هيكمل الشيك ولا مش هيكمله ويبضل كده إيه في هذا البس وهذا الحزن حد ما يساد الشيك يستريح أسبوع ويبتد يطوف تاني على الناس عشان خاطر إيه ياخد برضه هامل إيه الشيك هو ده الفقر ليس الزاهد من لم يجد إنما الزاهد من وجد فزهد ف. عبد الله بن الزبير يحكي لنا ما هي جهة الدين فقال وكان ذلك أي وكان دين عبد الله ألفي ألف ومئتي ألف أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة الإنسان المؤتمن ليس بضامن ما لم يثبت إهماله يعني أنت رجل أمين النساء يضع عندك الودائع جالس في وسطى على الخزنة وشلها كلها ومشي وكان من ضمن الخزنة مثلا مالك لست بضامن لهذا المال لست بضامن لهذا المال يعني هذا مال ليس في ذمتك ولا يلزمك أدائه أنت شغال في بلاد بره واحد نازل البلد. قلت له والله يخذ المبلغ ده وصله لأخوي وصله لأبوي وهو في المطار بتاع بحسس في جيوب وبتاع ملائش المبلغ وما أهمل هذا ليس بضامن لأنها وديعة وخذلك وعشان كده زبير معهم يقول إني أخشى عليه الضيعة أي أنه لا يلزمني أن أسدد هذا المال إذا ضاع فيتهمه الناس بالتقصير في حفظ المال فتذهب مرؤته وتذهب حشمته وكفى بها باقعة مصيبة إن الواحد يتهم بين الناس أنه خائن أو إنه أخذ الأموال وينم عليه فخشى الزغير ذلك فجعل هذه الأموال ودا الوداع جعلها دينا عليه فطالما أنه جعلها دينا عليه فقد لزمته هذا هو الذي يعني جعل هذا الدين الكبير يكون على الزبير بن العوام رضي الله عنه قال وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج حتى يمكن أن يكون استغل منصبه في ناس لما بتلاقي الدنيا كده بتستغل منصبه النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل رجلا ليجبئ الزكاة فقال هذا لكم وهذا لي فغضب وخطب الناس وقال ما بال العامل نرسله من عمالنا نرسله فيأتي يقول هذا لكم وهذا لي وهذا أهدي إلي فهل لا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ثم نظر من يعطيه إذا هم ما أعطوه إلا للمنصب عشان كده أي رجل في منصب لا يجوز له أن يقبل الهدي واحد قال عمر بن عبد العزيز وجاب له هديه فلما رفض قال له أخي النبي إبلي الهدي قال كانت له هدية ولنا رشوة عندما كنت تهدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت له هدية إنما هي لنا رشوة أنا رادي الماء التقيت بيه فقط وفجأة جاي بحاجة السمينة وحفظة قدامك بمناسبة إيه عايدي خلص شوف هذا رشوة مقنعة باسم الهدية فالزبير معوام ما ولي. مال كل حلال مئة بالمئة ولذلك أبو ذر رضي الله عنه لما أدركته المنية وقم جماعة لكفنوه قال لا يقوم على غسل ولا تكفين من كان شرطيا أو عريفا أو جابيا أو خازنا ليه لأن المظالم تكثر من هؤلاء لأن المظالم تكثر من هؤلاء فالزبير بن عوام الله بن زوير برضه عيدي يقول لك أن هذا الدين الكبير برغم أنه كان عليه إلا أن هذا المال الذي تركه من أحل المال لأنه ما ولي إمارة قط اللي هي مظنة المظالم ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان اللي هو في الغزوات يعني هذا المال الذي أخذه من الغنائي قال عبد الله بن الزبين فحسبت من الحساب ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبين فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فذا كان خلقا فاشيا في الصحابة حكيم بن حزام كان ابن عم الزبير من العوام فأول ما سأل سأل عن دين الزبير قال عبد الله فكتمته هقول له اثنين مليون ومئتين ألف فقال له ده عليه مئة ألف قال ما أظن أن أموالكم تفي مئة ألف ده كتير جدا وأموالكم لا تفي دي نظرة من حكيم بن حزام لملك الزبير بن عوام أرض بالغابة وإحداشر دار بالمدينة ودارين بالبصرة دار بالكوفة دار بالمصر يجيبوا إيدهون انت لو قومتهم مش ممكن يجيب مئة ألف لكن البركة من الله سبحانه وتعالى قطرة من فيض جودك تملأ الأرضرية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر ولي فحكيم النحزام حسبها الحساب العادي بتاعنا انه ده ما تجيبش مئة ألف قال عبد الله ارأيتك لو كانت ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقون فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به هو ده ميثاق الأخوة في الله تبارك وتعالى أن أنت لا تعرض أخاك لعذاب الله إذا كنت قادرا على رفعك ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه فالرجل اللي كان عليه دينارين قال هما عليّ حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فليت هذا المعنى يرجع مرة أخرى إلى إخواننا أخوة في الله من أعظم ما يورثه المر لأن تعالف الود يتوارث والبغض أيضا يتوارث فلما يكون بينك وبين أحد من إخوانك علاقة وثيقة فإن هذه العلاقة بتنتقل أيضا إلى الأولاد ويظل هذا الجيل كما كان متماسكا يتماسك الجيل الذي بعده والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر القطيعة بين الإخوان وقال إنها حالقة الدين التي تحلق الدين كما يحلق شعر الرأس فلا يبقى منه شيء يبقى عريانا كذلك إذا تهرأت العلاقة بين الإخوة ولم يكن بينهم هذا الدفء الذي نقرأه والذي نسمعه الآن بين الصحابة فإن هذا نذير شر إن أعداءنا لا ينالون منا أكثر من نيلنا من أنفسنا يعني ليس الخوف يا الإخوة من أعدائنا إحنا لو تماسكنا فيما بيننا لا ونحن غرباء واحنا مسكين واحنا مبتلين جميعا وكل واحد مش عارف بكرة جيله مصيبة شكلها إيه يعني كلنا ماشيين على حد الموسى ولا ندري الى ما يصير امرنا في النهاية لكن انت في النهاية محسوب على الدعوة ومحسوب على الملتزمين ومحسوب على الدين بمظهرك وبشكلك فينبغي ان يكون جوهرك مخبرك كمظهرك لكن بكل اسف الكثير من الاخوة ليسوا كذلك ليسوا على مستوى الحدث ويظهر هذا بكل اسف بجلاء عندما يحصل بينهم اي تعامل مادي من اي نوع ترى العجب العاجب العجاب العجيب وتعجب ما شئ وانا لما افصل ما بين اثنين المتخاصمين ارى عجبا في الحقيقة في المسألة يا رائب المعاه فلوس وعمال يجدد وعمال يغير في العربية والكلام ده هو ومدين وبعدين يركب السيارة الجديدة امام صاحب المال كمان ولا يكلف نفسه أنه يعتذر له ولا يكلف نفسه على إصلاق النواة يبين له الجهة التي جاءت منها السيارة وهذا لك وكان ينبغي أن يحرص على قلب أخيه نبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه صفية قالها حرصا على قلب الصاحبين له من الأنصار ان الشيطان يخذ في قلبيهما شيئا فيهلك. فحرص على أن يعني يكون في قلب هؤلاء شيء ولذلك الحكمة البليغة تقول لا تفعل ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذار ما كان فيه شبهة ما تدخلوش أنا عارف إن لو أنت كلمت الناس هيعذروك وتقول الله أنا دخلت الأسباب الآتية واحدة ثمين ثمين ثمين اقول والله عندك حقق بس ما كناش عارفين ان دي الاسباب فانت لا تستطيع بصريعة الحال ان تصل الى كل ناظر و كل من أساء ظن بك فلا يزال ظن السوء يحوط حولك من الذين لم تصلهم كلمتك هتفضل متهم عند طائفة من الناس يبقى الاسهل ايه انك لا تتلبس بهذه الشبهة الاسهل انك انت لا تتلبس بالشبهة لكن انت لا تستطيع أن تصل إلى كل الناس فإذا كان هذا المال أو هذا الثراء الذي ظهر عليه هبة قد يكون واحد جاب له السيارة دي أو واحد قال له لا أنا أعمل انا لك المكان هذا فيروح يقول له والله يا أخي ده فلان جاء وأثر أن يعمل للحاجة الفلانية دي ولو كان أعطاني مالا لأعطيته لا لك راسئم يطيب خاطره ولا يترك بقى الشيطان يلعب بقلب هذا الصاحب هذا من تمام حق الأخوة عليك فعبدالله بن زبير بيجلي هذه المسألة فلما لقي حكيم بن حزام وقال له بقى إن مئة ألف كتير قال له أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئة الأيف قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم فاستعينوا بيه قال وكان الزبير اشترى ارضا بالغابة المهم على حسب ما قرأنا كان عبد الله بن جعفر وكان احد الاجواد الكبار كان له 400000 فلما وجد المسألة كده اراد ان يضع هذا الدين عن الزبير من عوام وهو ان وضع الدين عن الزبير اجاز ان وضع الدين عن الزبير جائز والبخاري بوب على حديث جابر بن عبد الله الذي سبق ذكره بباب من استشفع لوضع الدين من استشفع لوضع الدين أنت ممكن تروح لصاحب المال وتحنن ألبه على الميد وأنه أخوك ولو مات ولم ليس عنده وفاء وإلى آخره الورثة محتاجين والكلام ده فإذا أصفت دينة سقط وحدلك كان عبد الله بن جعفر وكان من الأجواد وكان يعطي المال بلا حساب لما وجد مثلا كده ف قال لعبد الله بن الزبير أضعوا عنكم هذا المال إن شئتم وضعتوا هذا المال قال لا قال طيب أخرون يعني ما فيش داعي في ناس هيكونوا مستعجلين أنا مش مستعجل عارق عندي أموال مش مستعجل قال لا كل هذا ليحفظ عبد الله بن الزبير لأبيه مرؤته التي كانت في الدنيا ولا يتطاول عليه أحد ولا يتكلم أحد عليه وتكلم بهذا النفس القوي عبد الله بن زويل كان نفسه قوية ويظهر قوة نفسه في أيام خلافه كان قوية النفس حتى لما خذ له الجن ولقى في مواجهة عبد الملك بن مروان والحجاج وجيشه ولقى نفسه الوحر دخل على أمه أسماع وقال لها الموقف بيستشره ماذا أفعل وقد انفض الناس من حولي. قالت قاتل حتى لو كنت وحدك قال إني أخشى أن يمثلوا بجثتي قالت لا يضر الشاه سلقها بعد ذبحها فخرج عبد الله وقاتل حتى قتل وهذا ذل على قوة نفسه وقوة نفس أمه التي ربت لأسماء رضي الله عنها لما كانت بلغت المئة ودخل عليها الحجاج من يوسف الثقفي. وبعت لها مجموعة من الشرطة يحضرونها فأبت فقال اسحبوها من قرونها شوف هذا الفجر اسحبوها من قرونها فأبت فقال يا غلام أين نعلي وطلع يجري على النعل زي المجنون الرواية يعني وأنا بقراها كأن النعل مش عايزة تقل في الرجل من العجلة وخذلك فدخل عليها شامتا قال هل رأيت ما فعلت بعدو الله بعد طبعاً ما قتل عبد الله الزبير ابنه هل رأيت كيف فعلت بعدو الله؟ قالت نعم أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك كلام موجز لكنه كلام كبير وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقِيفَ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ المبير المفسد شديد الفساد فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فما إخاله إلا أنه قال الراو يعني فخرج من عندها يتوقد يتوقد يعني مولع نار ورواية ثانية يتوفز يتوفز يعني بإتنطف ليجري يعني وخذلك فهذه قوة نفس من أسماء رضي الله عنها وظهر قوة نفسها أيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حامل في عبد الله بن الزبير في الشهر الأخير ومع ذلك تصعد الجبل وهي تحمل الأكل والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق لما امرأة حامل تصعد الجبل والجبل عالي وبرضو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تمشي على بعد ثلثي فرصة من المدينة تمشي على رجليها عشان تجيب النوى لفرس الزغير وتروح البيت وتطحن النواء تصبعا عارفين النوى وعارفين بقى لما واحد تمشي بقى الهون ايدي الهون ودعوه تدق يبقى في النوى تطحنه وتخليه دقيق ده بقى عايز ايه ده ده عايز واحدة يعني قوتها خرافية والكلام ده عرض مستمر عرض مستمر وانت عارف الفرس ده ابوه يأخد له خمسة كيلو في فلقم واحد يعني تعد تدق طول النهار عشان الفرس يأكلهم في الأمتين اثنين وتروح برضو على بعد يسقوله فرسك تجيب برضو انها تعد تدق وكده وهذا لك قالت حتى ارسل الي ابو بكر بخادم للفرس فكأنما اعتقني أشوف الهوان، أشوف المشقة، كأنما أعتقد لما جاب واحد بس في شغلته إنه يدق إن النوى للفرس. عشان كده خلفت واحد زعبل ابن الزبير وراء كل رجل عظيم أم أم. فعبد الله بن الزبير بلغ من قوة نفسه إنه رفض الاستشفاء إسقاط الدين لثقة بمول الزبير. سبحانه وتعالى لأنه قال كده فوالله ما وقعت في كربة قط من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه وفيقضيه ويعز عبدالله جعفر ليه بقى يعني واحد مثلا ملياردير وبيحبك قوي ولو قلت له صدت ميت عنك هاي الدهانة فأمواله بطبيعة الحال في جيبك كمس فجالك واحد عنده مئتين ثلثمائة ألف لك مش عايز حاجة أي خدمة؟ شعيش فلوس؟ أنت عندك مليارات، هاه؟ وتنزح كده منه؟ فلما يجي واحد مثلا يقول لك تبخد الميت ألف دي، تبخد الخمسين ألف دي، أنت طبيعي لحال في ستهذت فيما عنده هذا الرجل لكسرت ما عنده صاحبة، فعبد الله جرب المسألة، وأخذ لك، ووجدها كما قال الزبير من عوام. فلذلك قال بملء فيه لعبد الله جعفر لا عايز يسقط ربعمائة ألف قال له لا قال له طب أخارني قال له لا إنما أعطيك من هنا إلى ها هنا مسك أرض الغابة كلها أسمها ستاشر سهم كل سهم بمئة ألف يبقى أرض الغابة جابت كام مليون وستمائة ألف تخذلك ده ابتداء لكن اللي حصل غير كده اللي حصل ان الصحابة الذين دخلوا عشان يسقطوا دين الزبير بن العوام وكلهم تتابعوا كل واحد يقول لك انا أشتري ويقول لك انا أشتري حتى يسقطوا الدين عن اخيهم فعندنا معاوية بن ابي سفيان اخذ والمنذر ابن الزبير اخذ وابن زمعا عبد الله ايضا اخذ بعدما كله اخذ اشترى ارض الغابة وارض الغابة كما تعلمون جابت في النهاية مع الدور خمسون ألف ألف خمسون ألف ألف يعني خمسين مليون ومئتين ألف. لما قضى حق الغرماء الجماع الورثة طلبوا إيه طلبوا المال قال لا أعصيكم المال إلا أن أنادي بالموسم أربعة سنين وهذا محمول على رضا الورثة. على رضا الورث لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب عن الوارث حقه أبدا لا يحل فده محمول على أن عبدالله بن زبيل قال لا أعصيكم إلا أن أنادي أربع سنين فوافقه الورثة على ذلك فجعل كل عام ينادي ألا من كان له على زبيل الدين فليأتنا فلنخضه حتى مضت أربع سنوات فأعطى المال بائي لمستحقين كان للزبير من عوام أربع زوجات نال كل زوجة ألف ألف ومئة ألف ألف ألف ومئة ألف يعني مليون ومئتين ألف لكل امرأة غير بائي الذي أعطاه للورثة فرضي الله عن الزبير وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد جيب عن بعض الأسئلة. يقول لي إبنة عم رضعت مع أختي الصغرى، فهل يجوز لي خطبتها ما هي رضعت من مين؟ إذا كانت رضعت من أمك فلا يجوز أن تخطبها لي لأن هي صارت أخت لك من الرضاعة. إنما لو أختك الصغرى رضعت من أمها هي خلاص لا يجوز لك أن تخطبها. الله ماذا صح حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط إلى آخر الحديث هذا حديث ضعيف كثير من الناس يقولون إننا نستمع ونشاهد البرامج الدينية والثقافية والترفيهية وهذا مضاح في الشرع ويأخذونا من هذا الكلام حجة في مشاهدة التلفزيون طبعا هذا ليس بحجة لي لأن البرامج الدينية طبعا الثقافية ما لها قيم لأن مفهوم الثقافة مختلف عند هذا الجيل هذا الجيل بكل أسف اللي ما نصيص الثقافة في بلادنا وبلاد المسلمين يزعمون أن الثقافة لا دين لها ولا وطن لها يقولون الثقافة ده انتاج أفكار العالم فلا يجود نحن نحجر على الثقافة بالمقياس الدين ولذلك مرروا رواية حيدر حيدر قال لك صحي بتشتم رب العالمين وبتشتم رسوله الأمين وبتتهمه بصفات القبيح القذرة لكن ده منظور ديني هذا منظور ديني إنما الثقافة ملغاش علاقة بالمثالة فالثقافة عندهم أن يتكلم المرء بأي شيء بأي شيء لسه والله بفتح نبدأ لأيه كنت بدي في ديسوق الشهر الماضي واحد من الدين قصاص ولا من جرمان العربي بتاع الناصري الناصير قصة قصيرة قصة قصيرة دي من أنا قرأتها وأنا أتقذل كدت أن أتقيأ وأنا أقرأها من الفحش والعهم الذي فيها دي اسمها ثقاف دي اسمها ثقاف أول ما تقول دعيه بيقولك لا دا من منظور الدين إنما منظور الثقافة لا ثقافة لا دين لها ولا وطن لها أيضا وطبعا نحن مخالفون تمام المخالفة ونقول كما قال الأقدمون وكما قال المعاصرون من المحققين وآخرون الشيخ محمود شاكر رحمه الله إن الثقافة لا تنسلخ عن الدين البثة هذا مستحيل في العقل مستحيل في العقل أن ينطلق المرء من شيء لا يعتقده ولا يراه صوابا شو ممكن واحد يجي يكتب قصة ضد معتقدات الشخصية أبدا هذا مناقض للعقل ثقافة وجه آخر من وجوه الدين عملة أخرى وجه آخر من وجوه الدين فالبرامج الثقافية كلها بتبث السموم البرامج الثقافية والبرامج الفكرية والترفيهي الترفية بقى نعرف ما الترفيهي نعرف ترفيه في البرامج بتاعته الرأس والتنطيط والكلام ده هو ده اللي برفاه بي لا يبقى من المسألة كلها إلا البرامج الدينية وأنا لو سلمت لما يقولون من البرامج الدينية وهقول إن البرامج دي عشر على عشر فهي لا تشكل نصف بالمئة أو واحد بالمئة ولو رفعناها خالص تبقى خمسة بالمئة من خريطة البث اليوم أهرضا لما يكون ساعتين في اليوم ساعتين في اليوم ثالث ساعات خمس ساعات في اليوم واليوم 24 ساعة يبقى فضل 19 ساعة من الذي يقول انه يجوز ان احنا نشاهد التلفزيون وعندنا خمس ساعات برام الدينية وتسعتاشر ساعة فجر وعه والحلال من اللي يقول ان الفرج على التلفزيون جائز والله عز وجل لما ذكر الخمر والميسر قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس فهل يجوز لأحد أن يشرب الخمر بدعوى إن فيها منفعة بنص القرآن؟ فيها منفعة وهذه المنفعة لم تنسخ حتى بآية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لأن الأخبار لا يدخلها النسخ الأخبار لا يدخلها النسخ وربنا سبحانه وتعالى ما قال فيهما اسم كبير ومنافع ده خبر ده ايه ده خبر فربنا سبحانه وتعالى ما يقول فيها منافع للناس ما يجيش خبر قلنا لا ما فاش منافع لان الاخبار لا يدخلها الناس انما الاخبار فالصدق وكذب وهذا لك فهذا الجزء من النفع موجود في الخمس ومع ذلك حرمه الله تبارك وتعالى ليه؟ لأن هذا جد في مقابله مئة جزء من الفساد، وهكذا في كل مشروب أو في كل طعام أو في كل شيء بننظر إلى المفسد والمصلحة فما ترجحت مفسدته حر أو كره على حسب المسألة المستفى عليها وما ترجحت مصلحته كان واجبا أو مستحبا أو مباحا فليس في اقتناء هذا الجهاد أي فائدة يسأل سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصحة الجهرية هل هي واجبة أم يجوز ترك قراءة لقراءة الإمام؟ يجوز يجوز أن تترك قراءة الفاتح خلف الإمام إذا كان يجهر ولا يترك لك فرصة لتقرأ الفاتح، إنما إذا ترك لك فرصة تقرأ الفاتحة فالقراءة خير من السكوت. هل الاكتحال للرجال سنة؟ نعم وهل من السنة قص الشارب أم حلقه؟ حفه حفه وقصه شديدا يعني سنة إيه؟ يعني يأخذ الشارب تاره حتى يظهر بياض الجل والحف أنك أنت تأخذ إيه؟ تأخذ الشعر اللي نازل على الشفاة إنما أنك انت يعني تخذ بالكلية بحيث لا يبدو يعني منه شيء فكان مالك رحمه الله يعتبر هذه مثلة وكان يرى العقوبة عليها واحد مثل عن حكم المظاهرات يقول إن المظاهرات غير مشروعة المظاهرات غير مشروعة وعلى هذا سائر علمائنا المحققين في هذا العصر وقد علمنا بالتجربة أن المظاهرات لا قيمة لها أبدا والمظاهرات ما أرجعت حقا مغصوبا أبدا وإحراق العالم الأمريكي أو العالم الإسرائيلي أو يعمل صورة بيجن أو باراك أو نتنياهو ويخبطوها عشرين رصاص ده كل تهريد هذا كله تهريد وتنكب عن طريق الجاذة ولو فضلوا إلى يوم القيامة ده إذا فضلوا يعني يحرأوا العالم الإسرائيلي ويضربوا المكتات بالرصاص فلن يرجع شبر واحد إنما المسألة كلها يا أخوانا أدخلوا عليهم الباس هي دي وأنا أعتقد اعتقادا جازما إن لو المسلمين كان عندهم جرأة جنان ضربوا هذه الدولة الإسرائيلية ضربة واحدة لا يستطيع مخلوق أن يفعل شيء. أن يفعل شيء. واحد من رسالة العرب قارت له أول مبارح بيقول الحل أننا كلنا ندخلين عليهم مرة واحدة في خلال 24 ساعة هنشل إسرائيل من عائده الأرض في الوقت الذي لا يستطيع في الإسطول الأمريكي أن يتحرك في البحر الأبيض المتوسط. لكن مثلاً عز جرأة جمالة نعمل أكثر من كده هي ضربوا على عين العورة خلاص ما بالسلام أنا هعمل بيه أي ما مراحت تروح بقى وأخذلك واليهود جبناء يهود جبناء كما وصفهم الله عز وجل وإحنا من سنة سبعة وسبعين اليوم ما حصل هذا في المشؤوم والدعاء إلى الله عز وجل بحث أصواتهم وآلوا الكلام اللي اللي بيتحقق النهار وكل يوم بقى تلاقي منشط عريض اكتشفنا أخيرا أنهم لا يريدون السلام أخيرا يعني بعد الأهوال اللي حصلت دي أخيرا ما هو لك في الأمثال بقول لك الإرز قال نقطة فلا قال الحمر بيض ها أخيرا اكتشفوا أن يصري مش عايزة السلام ده حاجة يا أخي حاجة تفتفت الكبد طيب بعد ما اكتشفتوا إيه الحل بعد ما عرفتوا مية في المية إن هي مش عايزة سلام وعايزة ضرب على الأفا يقول لك ولا بد من الخيار الصعب وهو السير في طريق السلام أسهل حاجة مش معقولة يا إخي والله حاجة صعبة دول عالم جبناء عالم جبناء صلطوا عليهم المسلمين بالحجارة حيبتحوا هذا البلد ربنا سبحانه وتعالى قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى دا كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلق المثال عايز ناس بيعتقد في هذا الكلام يعتقد أن كلام الله حق وأنه ناصرهم لكن طول ما هم لا يعتقد في هذا الكلام ستضرب عليهم الزل والمسكنة إلى أن يراجعوا ربهم تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد في سبيل الله فلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم المثالة هي مسالة اعتقاد أي المظاهرات اللي ممكن يطلع بها الشباب يعمل ايه المظاهرات ما غيرت قرارا سياسيا، المظاهرات ما حسمت اي اقتصاد يكون المظاهرات من خلفها ضرب بالقنابل المسيلة للدموع وسجن لبعض الشباب والى اخره هذا كلام اخوانا كله منكر لا يجوز يقول كنت احمل احمل حملا ثقيلا وأراد رجل أن يساعدني على حمله فأقسمت أن يحمل معي ولكنه أصر على المتاعدة فهل علي كفارة الجواب لا يعني هذا زي, زي كقول عائشة لما يعني سئلت عن قوله تعالى لا يؤخذكم الله ولغ في أيمانكم قال في أن يقول الرجل لا والله تعالى والله إليه أعزيمك مركبة دي، والله لا تتغدى معنا النهار، والله لن أنت جاي، وحبلك كذا، لما يقولي الكلام دهوت ده هذا ليس إيه، ليس عليه كفارة يمين وهذا من اللعنة، إنما الكفارة على من عقد أليم، قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.